الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما اتفقنا في هذه الليلة، ايها الاحبه أن نستمع أولا إلى ما عندكم من المواضيع الدالة على التوحيد وأصول الاعتقاد المستنبطة من سورة. الفاتحة ثم بعد ذلك إن وجد فوائد وهدايات إضافية غير ما ذكر في عموم السورة ثم بعد ذلك استمع إلى أسئلتكم نعم تفضلوا ابدأوا من البداية الحمد نعم الحمد التفيد الاستغراق الذي تضاف إليه جميع المحامد هو الكامل من كل وجه في ذاته وصفاته وأفعاله كامل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والذي يكون كاملا من كل وجه هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون من سواه والذي يكون كاملا من كل وجه هو الذي يصح أن يتوجه إليه بالرغبة والرهبة فيكون التوكل عليه وحده والخوف منه وحده والرجاء له وحده وما الى ذلك فهذا فيه اثبات جميع صفات الكمال من الحمد لأنه لا يحمد من كل وجه الا من كان كاملا من كل وجه ومن كان كاملا من كل وجه فهو المستحق لان يعبد الحمد لله نعم، الله هذا الاسم متضمن لصفة الإلهية والالهه هي العباده والإله هو المعبود فهذا متضمن لتوحيد العباده أحد أنواع التوحيد الثلاثة والإله يتضمن صفة الإلهية وصفة الإلهية أوسع الصفات وأعظم الصفات وذلك أنها متضمنة لجميع صفات الكمال كما ذكرنا فكل الأسماء الحسنة تعود إلى هذا الاسم الكريم الله لفظا ومعنى لفظا بمعنى أنها تعطف عليه ولا يعطف على شيء منها ومعنى باعتبار أن صفة الإلهية مستجمعة لجميع أوصاف الكمال ولذلك فالإلهية متضمنة ل الربوبية ولهذا يقولون إن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبيه فإذا قلت الله هو المألوه هو المعبود وحده هو الاله فهذا يعني أنه هو الرب لأنه لا يعبد إلا من كان خالقا رازقا محيا مميتا مدبرا وما إلى ذلك الله الحمد لله وفيه أيضا دخول اللام لام الاستحقاق ويقولون أيضا الاختصاص في هذا الموضوع. يدل على أنه هو المستحق للمحامد كلها فهو الذي يستحق سبحانه وتعالى ان يحمد على كل الأحوال في السراء والضراء لله في شيء زياده نعم تقديم الالهيه يدل على أنه التوحيد الذي بعث به الرسل فهو الاهم وهو الذي حصل فيه النزاع بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم كانوا يقرون بالربوبيه في الجملة ولكنهم كانوا ينازعون في توحيد الإلهية أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب لكن إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض مباشرة يجيبون الله فقدم الإلهية فهذا يدل على منزلة هذا التوحيد ثم أيضا رب العالمين ها؟ يدل على توحيد الربوبيه ويدل على جميع الصفات المتعلقة صفات الكمال التي تتعلق بالإحسان والإعطاء والمنع والنفع والدفع وما إلى ذلك خلق الرزق كل ما يتعلق بإحسان معاني الربوبية داخل في هذا وايضا الربوبيه توحيد الله بأفعاله والإلهية توحيد الله بأفعالك أنت تصلي له وحده تصوم له وحده وهكذا والربوبية تقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وهكذا أي نعم غيره رب العالمين لا ما هو معنى العالمين نحن لا نعيد المعاني نحن نقول دلالتها على التوحيد الربوبية نعم الربوبيه رب العالمين الآن نحن نعرف أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية إذا قلت لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله ولا نافع إلا الله ولا معطي إلا الله ولا ضار إلا الله إذا ما الحاجه لغيره أن يعبد فينبغي هذا يقتضي أن تتوجه إليه بالعبادة إذا كان هو الذي يملك النفع والضر فالعبادة ينبغي أن توجه إليه هذا معنى توحيد الربوبية يستلزم ويقتضي توحيد الإلهية نعم. رب العالمين الآن الرب من معانيه السيد والمدبر والمتصرف شؤون المربوبين والمالك لهم والذي يربيهم بصنوف النعم إلى آخره فهل يكون ربهم يربيهم بالنعم بأنواعها النعم المتعلقة بالأرواح تربية الأرواح وتربية الأبدان تربية الأرواح بماذا؟ بالوحي فهذا فيه إثبات الوحي والنبوة أرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام أليس كذلك؟ إثبات الرسل يرسل إليهم رسلا وينزل عليهم كتبا وربهم فالتربيه تكون للأرواح وللأبدان للأرواح بالوحي الهدى والابدان بما يغذوها به مما يحصل به نماؤها وكمالها ونحو ذلك رب وفيه إثبات أيضا الصفات الاختيارية لله عز وجل الرب لأنه يصرف أمورهم ويربيهم بالنعم تولى شؤونهم بمعنى ذلك أنه يوالي عليهم نعمه وأفضاله وما إلى ذلك فهذا فيه إثبات الصفات الاختيارية طيب رب نعم من أي وجه الربوبية نعم أنه يمكن أن يؤخذ هذا من جهه أن الرب تبارك وتعالى والسيد لا يتركهم هملا ولم يخلقهم سدى ففيه إثبات المعاد من هذه الجهة لا بد من غاية ونهاية ويوم يحصل به لهم الجزاء والحساب رب العالمين الرحمن الرحيم اثبات صفة الرحمة وأن هذه الرحمة تتعدى إلى المخلوقين على قول بأن الرحمن أهم يكون للمؤمنين ولغيرهم على قول مشهور ذكرت لكم قول ابن قيم أن الرحمن يدل على القدر الذي يعود إلى الله من هذه الصفة والرحيم يدل على الجانب المتعدي إلى المخلوقين أنه يرحم أيضا نعم طيب مالك يوم الدين مالك يوم الدين ومالك يوم الدين في القراءة الجمهور إثبات صفة الملك وصفة الملك الملك هو كمال التصرف المطلق وأما الملك فهو مغاير له الملك ملك الشيء بمعنى أنه صار يملكه صار ملكا له يتصرف فيه لكنه لا يكون بذلك ملكا طيب مالك يوم الدين فيه إثبات المعاد وإذا كان فيه إثبات المعاد فهذا فيه إثبات أيضا الرسل والرسالات الكتب لأنه يوم المعاد الجزاء والحساب الله لا يعذب الناس إلا إذا أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وانزال الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة إثبات الشرع مالك يوم الدين يوم القيامة من أي وجه من إثبات القدر بحسب ايش يعني ما يظهر بهذه الطريقة نعم إثبات كمال ملكه كون يملك يوم الدين أيضا مالك يوم الدين ثبات الجزاء والحساب وما يكون من جراء ذلك جنة والنار ثبات علم الله عز وجل وإحاطته وسمعه وبصره لأنه عالم ما هم عليه أثبت ذلك جميعا فيحاسبهم بذلك احصى أعمالهم مالك يوم الدين لكن يمكن أن تقول إثبات القدر باعتبار أن الله تبارك وتعالى جعل لهذه الحياة امدا حياة الأنسان بمفرده وحياة المجموع حياة الدنيا نهايتها ثم بعد ذلك ما يكون في الآخرة وما يكون من مصائر الناس أهل السعادة وأهل الشقاوة كل ذلك بقدر الله عز وجل نعم في اثبات كمال عدله تبارك وتعالى ان الانسان يلقى جزاءه ويحصل به الاقتصاص من الظالم للمظلوم مالك يوم الدين نعم طيب اثبات البعث والنشور ردا على من ينكر البعث نعم وايضا اياك نعبد واياك نستعين طبعا هذه الأسماء الأربعة الله والرب الرحمن الرحيم والمالك هذه التي تدور عليها جميع الأسماء والصفات كمالات جميعا ترجع إليها صفات متعلقة بالإلهية صفات متعلقة بالربوبية الصفات المتعلقة بالرحمة الصفات المتعلقة بالملك وأيضاً مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين خلونا في إياك نعبد هذا فيه إثبات هذا الأصل الكبير وهو توحيد العبادة تقديم المعمول على العامل يدل على إفراده بذلك العبادة لا يصح أن توجه أيا كان نوعها سواء كان ذلك نذرا أو ذبحا او غير ذلك إلا لله تبارك وتعالى رب إياك نعبد إياك نعبد إخلاص إفراد الله في العبادة نعم قدم العبادة على الاستعانة باعتبار أن حق الله تبارك وتعالى أن العبادة غاية استعانة وسيلة وإياك نستعين يؤخذ منه أن الاستعانة إذا استعنت فاستعن بالله قطع التعلق بالمخلوقين رجاء المخلوقين والافتقار إليهم وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن لا يسأل أحد من الناس شيئا فكان الصوت يسقط من أحدهم ولا يقول لصاحبه ناولني، هذه طبعا مرتبة عالية لا يطالب بها كل الناس يصح يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لكن الأكمل أن يكون فقر الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى ولذلك قال الشيخ الإسلام بأن الأولى أن لا يطلب الدعاء من غيره لأن فيه نوع افتقار مع تزكية لهذا الذي يطلب منه مع ترك ما طلب العبد به من الدعاء والتقرب إلى الله به ويوكل ذلك إلى غيره لكنه استثنى من ذلك حالا وهي ما إذا قصد بطلب الدعاء من هذا الإنسان قصد نفع المطلوب منه من أجل أن يقول له الملك ولك بمثل من الذي يفكر بهذه الطريقة حينما يقول ادعو لي أن يقصد نفع المطلوب منه لكن هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه هل لا يسأل احد من الناس شيئا؟ مطلقا مطلقا يكون فقره إلى الله لا يكون في قلبه أدنى افتقار إلى المخلوقين فهذا حال بعيد عمن أنزل حاجاته كلها بالمخلوقين فهو لا يفعل شيئا إلا باللجوء لفلان وفلان ويحاول أن يكون علاقات ونحو ذلك من أجل أن يكون له سند من الناس هذا غلط ولربما بعضهم يخطط لهذا من وقت مبكر فيذهب بولده إلى مدارس يدرس بها من يتوقع أن يكون هؤلاء لهم مكانه في المستقبل بحيث يكون هذا الولد له علاقات يمكن أن تنفعه في يوم من الدهر لاحظ التخطيط المبكر يدرسه في مدارس قد تكون باهظة الثمن ولا يتحمل التبعات والتكاليف هو يخطط لهذا يقول من أجل أن يكون هؤلاء زملاء دراسة للولد غدا إذا صار الواحد منهم مسؤولا يمكن أن ينتفع هذا الولد ما علم أنه يضر الولد من جهات كثيرة جوانب نفسية وجوانب اجتماعية وغير ذلك هذا الولد يرى ما لا قبل له به ولا يستطيع أن يجاريهم في نفقاتهم وتصرفاتهم وما إلى ذلك ولا في مراكبهم ولا مساكنهم ولا فإما أن يبقى في حسرة وشعور دائما بالحرمان أو لربما يحاول أن يحصل على الأموال بطرق غير مشروعه. أو أنه يتعود الكذب ويمتهن الكذب فيكذب يتشبع بما لم يعطى أن عندهم كذا وعندهم كذا ويسكنون في كذا ويركبون كذا وقد اشتروا كذا ونحو ذلك مما لا حقيقة له طيب نعم تخلص من الأدواء التي تقدح في العمل وتبطله كالرياء والسمعة إياك نعبد الشرك وإياك نستعين العجب الذي يبطل العمل أيضا العجب رؤية النفس ترفع بالأعمال وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نعم كيف؟ أن الذي يملك الهداية هو الله وأيضا يعني باب الهدى والضلال متعلق بباب القدر وأيضا كيف؟ أيوه. أي بس نحن نتحدث عن وصول الدين أداب الدعاء مرت غير هذا الصراط المستقيم هو تحقيق العبودية لله عز وجل يدخل فيه أيضا الشريعة بكاملها لأنها تفاصيل للصراط المستقيم يدخل فيه إثبات الرسل والكتب تفاصيل الشريعة من أين جاءت من إرسال الرسل وعن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام والكتب التي تشرح ذلك وأيضا أحسنت نعم الصراط المستقيم هنا أهدنا الصراط وحده فالطريق إلى الله واحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وغيره ها؟ نعم تثبيت صراط المستقيم نعم أيضا طيب صراط الذين أنعمت عليهم كيف؟ القدر القدر أنعم على قوم وحرم آخرين وأيضا إثبات الرسل نعم الرسل عليهم الصلاة والسلام فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فبيه هم وكذلك ايضا انه صراط الذين انعمت عليهم تفاوت الناس واحوال الناس نعم في الهدايه وسلوك الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين امم صفه الغضب صفه الانعام نعم ايضا كيف البراءه من المشركين اثبات الصفات الاختيارية غضب من الصفات الاختيارية تعلق بمشيئته وإرادته والانعام كذلك ولا اثبات فعل العبد فنسب الضلال إليهم فالعبد له فعل وله إرادة له قدرة وهذا من متعلقات باب القدر ود على الجبريح اللي يقول الإنسان كالريشة في مهب الريح فنسب الضلال إليهم على كل حال هذا الذي ذكر قليل من كثير ويمكن أن تراجعوا في ذلك ما يذكره الحافظ المقيم في كتبه لا سيما مدارج السالكين وتجدون في كتاب اللباب لتفسير فاتحة الكتاب تجدون أشياء كثيرة ما يتعلق بدلالتها على التوحيد وقد مضى في مضامين المجالس السابقة أشياء من هذا هذا وأسأل الله عز وجل لكم السداد يَنْفَعْنَ وَيَّاكُمْ مَا سَمِعْنَا اللَّهُ أَعْلَمُ صَلَى اللَّهُ الْمِنْ رَحْمَدَ أَلَّا صَحْبَهَ